الإنسان يحتاج إلى الترويح الحمد لله على سلامتك يا إبراهيم شكرا لك أنا بخير والحمد لله ماذا حدث؟ لماذا أنت هنا؟ أغمي علي وأنا في الشركة وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى وما رأي الطبيب؟ فحصن الطبيب وقال لي أنت بخير ما المشكلة؟ الأمر عجيب جدا طلب مني الطبيب أن أغير أسلوب حياتي تغير أسلوب حياتك؟ ماذا يقصد؟ قال لي حياتك كلها عمل لا ترويح فيها يا له من أمر عجيب صدق الطبيب فحياتي كلها عمل لا ترويح فيها وبما نصحك؟ أن أقضي العطلة في بلد جميل يا لها من نصيحة طيبة